فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل صلينا الذين هم عن صلاتهم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 فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم